وقال حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن الناس كانوا إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين وأول من ركب معاوية بن أبي سفيان السنة في رمي الجمار أن يذهب إليها ماشيا ويرجع منها ماشيا إلا جمرة العقبة يوم العيد الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إليها راكبا لأنه جاء المزلفة إليها حالا أما أيام التشريق فهو نازل في مكانه يأتيها ماشية ويرجعها ماشية وهذا من باب التواضع ومن باب الخطوات في سبيل الله ويقول أول من جاء راكبا أيام التشريق معاوة يعني من الأمراء لا من الأفراد ومن كان مريضا او كان عاجزا او كان نازلا بعيد او يحتاج الركوب فلا مانع الامر ايه في هذا سواء لكن الافضل والسنة ان يأتي ماشيا اول من فعل ذلك من الامراء معاوية لكبر سن او لثقل بدن او غير ذلك والله تعالى اعلم